وجيء يا ضايا ندم فيه انتهيت ذهب عشر الى شفيان التوري فقال يا شفيان لقد جئت ببعض الجل فصقل جواها فقال لك يا عليك بعروق الاخلاص وورق الصدق وعصير القواضر وهذا كله في إناء التقوى وصف عليه ماء الخشية وأوض عليه نار الحزن أي عم المعصية وصف فيه المصاف في المراقبة وجناوله لجبت الصور واشرفه من كبس نصفار ودمط مطلوع وابتعد عن الحرص والطمع تجلى من مرض تكيئ بالله كنت ولد محضرة في مكة وقبل أن أتكلم قاد يا شيخ محمد أستحيقك بالله ما تتكلم ولا كلمة إلا ما تسمع من الأول قل قضر تعال قضر قضر إلى الوالي اجلس جلس إلى جوالي رجل عاجل لكنه كان مصاباً بالشلل الكلية يقول ذهبت إلى مرضى ولن يقدر الله لي الشفاة إلى فرنسا ولن يقدر الله لي الشفاة إلى أمريكا ولن يقدر الله لي يقول وأنا أشبس في يوم من الأيام أمام التلفاز رايت أن ينقلون الصلاة بالبيت الله الحرام فبكيت ثم قلت لأولادي يا أولاد أنا عاوز أروح للبيت قالوا ملك مين يا ربط رح مين أريد أن أذهب إلى ملل الملوك أريد أن أذهب إلى الغضراء معموك إيوانت أذب تتحرك قال استأجر لي طيارة خاصة بمالي المهم حملوه وذاكوا فيه إلى بيت الله الحرام كل لي والله يزمي أدخلوني على الترسي قاشر مشجول وقال ليهم من الكعبة فأزلوه من الصحن الطوال قال له والله يا ابني ما دعيت الله بها والله ما من بيتك الا على رجلي على المقابر تقول والله ما نطالع من على رجلي على المقابر واصرخ واصرخ ساعه كامله يقول فكانت كده على الكرسي ونمت وإن فرأيت في هذه الإفاءة هاتفا ينادي علي ويقول لي قول نمشي قول نمشي قول التالي قول نمشي الصيخة قول نمشي انشي مشيه وبعد الغموات ده بكرت عنني مشهول وقلت يا ملك والله ما خيبت من لجأ إليه بني أستجيل ومن يجلق سواك فأجل ضعيفا يحتمي بالعماك إني ضعيف أستعين على قوي ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أهنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنيا يغرتني وعقك شدني ما حيثتي في هذه أو ذاك لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عبك ما غوى وعصاك رباه ها أنا ذاك لص من الهوى واستقبل القلب الخليب هداك رباه قلب ذائب ناجاك أترده وترد صادق توبني أن يرضى عمي الناس أو فليصفروا أنا لم أعد أسعى لغير الضار أمريك أني لا من زرار في زرار